يُصبر على ما يقولون وَذَكَرَ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَلِكَ الْأَيِّبِ إِنَّهُ أَوْبَاءَ إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيِّرَ مَحْسُورَةً كُلُّهُ أَوْبَاءَ وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِضَادِ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 و90 ونعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفنيها فقال اكفنيها وعزني في الخطاب قال لقد ولما كبسال نعجتك الى نعاجك وانك كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليلٌ مَنْ هم وظنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَسَعَفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّاكِعُ وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَالِكَ